وقال حدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فاما الذي هي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله فاطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في قيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات ولو أنها قطعت قيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأروافها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يفقي به كان ذلك له حسنات فهي له أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها فهي لذلك ستر ورجل ربطها فخرا ورياءا ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بعدما بين مالك رحمه الله الترغيب في الجهاد جاء في وسائل الإعداد له واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه رباط الخيل الرباط ماخوذ من ربط الحبل والدابه اذا ربطت مكثت في مكانها والخيل مربوطه او الخيل يرابط بها صاحبها يربطها يحبسها او يحتسبها لله سبحانه ونحن نعلم ان عده القتال في السابق كانت ايش الخيل ولا زالت حتى الان في بعض الجيوش مواطن لا تأتيها سيارات ومواطن لا يمكن ان يصل اليها الجند الا على ظهور الخيل وهنا المشات ايضا اذا زالت الخيل الى الان والخيل شوف الجناس هنا والمقابلة في الحديث النبوي الشريف الخيل معقود بنواصيها الخير خيل خير, خير وهذا بينهما كما يقول علماء اللغة او فقه اللغة دوران المادة على معنى واحد حينما تخت... تتقدم وتتأخر في الحروف او يشترك اكثر حروفها في المادتين ويختلف فيها حرف واحد فالخيل والخير المادة اللغوية لهما متقاربة لم تختلف الا في حرف واحد إذن الخيل كل الخير فقال صلى الله عليه وسلم الخيل ثلاثة اقسام يقتنيها الإنسان هي لرجل أجر وهي لرجل غنى وهي على رجل وزر هي الخيل ما تغيرت ولكن بأي شيء بالنية والقصد وهكذا النية كما يقول العلماء النية تصير العادة عبادة لو لبست ثيابك تتقي به البرد وتستطع به من اعين الناس وتصلي فيه كان لك اجر في لبسك الثياب لو لبسته لتباهي بها الناس وتتظاهر به عند من لم يجد مثله كان وزرا عليك هو لباس واحد لو اكلت التمرة وتشكر الله على انباتها وعلى أن متعك بالصحة وأكلتها كانت لك أجر لو أكلتها تتقوى على معصية الله أو دواء فيه معصية لله كان عليك فيه وزر ولهذا استعينوا بالقيلولة على قيام الليل لو نمت الظهر تجين من اجل أن تصحى في الليل وتصلي لله كانت نومتك في القيلولة عبادة لك وهكذا فالخيل صنف جنس واحد فرس واحدة تكون اجرى تكون وزر تكون ستر فهي لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر السجعة ما معها كلها ما هو الرجل الذي تكون له اجر الشخص الذي ارتبطها في سبيل الله ما معناها ربطها ما فكها اشتراها واختناها لتكون له عدة في القتال في سبيل الله ما حالة هذه الفرس بين لنا صلى الله عليه وسلم بأنه ما أكلت في بطنه أو شربت ماء أو راثت غوثة إلا كان كل ذلك له فيه أجر ولو قطعت طولها الحبل الذي تربط فيه دون أن يريد ذلك واشهردك وطلعت مرتفع ونزلت وادي ومرت بماء وشربت وهو لم يرد سقيها او لم يعلم بذلك كان له بذلك اجرا لماذا لان عينها وذاتها انما احتبست لوجه الله واي شيء اعظم منها نعم قال الذي هي له اجر فاقال لها في او روضه فما اصابت في قيدها ذلك المرج او الروضه مواضع الرعي والطيل او الطول هو الحبل الذي يطيل لها حتى ترعى فيه حيث شاءت فما اصابت في قيدها ذلك من الغرف او الروضه كان له حكنات ما اصابت في حدود هذا الرب او هذا الحبل الذي ربطها به بقدر طوله وتدور دائرة كاملة وتصيب منه فله اجر في ذلك لا. ولو انها قطعت لو قطعت هذا الحبل الذي ربطها فيه وذهبت حيث شاءت فارتفعت جبل ونزلت وادي واكلت وشربت في غير ما اراد لها ان تأكل او تشرب كان ذلك ايضا له اجر ولو انها ورجل ولا الله في ولا في رفعها في رفعها. هذا القسم الثاني من انواع الخيل ورجل ربطها تغني من الغنى ضد الفقر لا من التغني والصيط والسمعة والمدح عندي فرس صفتها كذا عندي كذا يتغنى بها عند الناس لا تغنيا اي استغناءا بها وبنسلها وبما يعود عليها من نتاجها هذا ربطها لهذا المعنى فهي له ايضا غنى وستر لانها تستره في قضاء حاجاته عن ان يتكفف الناس وهذا يدلنا على ان للانسان ان يتجر في خيل في ابل في غنام في غير ذلك ليستتر ببيعه وشرائه عن الناس يتغنى بالبيع والشراء في اي نوع من ايش من الانواع وايش وتعففا عن مسألة الناس نعم ولم ينس حق الله في رقابها ما هو حق الله في رقابها هذا الحديث يجعلنا نميل قليلا إلى باب الزكاة لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله أخذ من هذا اللفظ من هذا الحديث أن في الخيل زكاة وقال لم ينس حق الله في رقابها وما هو حق الله قال حق الله في هو الزكاة وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والأئمة الثلاثة رحمهم الله قالوا لا زكاة في الخيل كما جاء في الحديث ليس على المرء زكاة في فرسه ولا في عبده وجاء عنه صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل إذا كان يوما من صاحب ذهب لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفح له صفائح من نار يقوى بها جبينه وجنبه وظهره حتى يقضي الله بين الخلائق ثم يرى مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة جيء بها فر ما تكون في زمنها ولحمها يوضع لها او يطرح لها في قاع قرقر تطأه بخفافها اذا سن عليها اخرها جاءه اولاها حتى يقضى بين الخلائق الى اخره وما من صاحب بقر وما من صاحب غنم واقتصر على ذلك صلى الله عليه وسلم فقالوا والخيل يا رسول الله فلما ذكر الذهب والفض وذكر الإبل والبقر والغنم وهي بهيمة الأنعام وسكت عما سواها أخذ الأئمة الثلاثة أن الزكاة في المذكورات لو يؤد زكاتها إلا كذا والخيل سكت عنه فقالوا والخيل يا رسول الله فقال الخيل لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر فذكر أقسام الخيل الثلاثة بعدما ذكر بهيمة الأنعى فعلم الأخذ الأئمة الثلاثة إيش أن الزكاة تنتهي عند الذهب والفضة وعند بهيمة الأنع، وأن الخيل لها أحكام أخرى وأنها أجر وستر ووزر وبين في قسم الستر أنه إيش لم ينس حق الله في رقابها وهنا يقول الأحناف للائمه الثلاثه ما هو حق الله في رقابها عندكم قالوا يحمل عليها الضعيف يخذ المنقطع إذا استعارها إنسان إذا أيضا جاء إنسان بفرس من أجل الضراب عليها إلى غير ذلك ومن هنا أيضا قال الائمه الثلاث لقد بين صلى الله عليه وسلم في كل أموال زكوية نصابها ما هو فبين في الذهب عشرون مثقالة وفي الفضة مئتا درهم وفي الإبل خمس فيها شاء وعشر شاتان وإلى خمس وعشرين بنت مقاب، إلى ست وثلاثين بنت لابون، إلى آخره وفي البقر في ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وفي الغنم في الأربعين شاء إلى مئة وعشرين وفي المئة واحد وعشرين شاتان إلى غير ذلك فماذا ذكر في أنصباء الخيل لم يأتي بيان نصاب للخيل لأنها ليس الزكوية ومن هنا قال الأحناف الزكاة في الخيل إذا كانت للنسل أما إذا كان مجموع الخيل ذكورا فليس فيها تناسل فلا زكاة فيها فإذا كانت ذكورا وإناثا للنماء فإنما فيها الزكاة وعلى أي سبيل تزكى ليس هناك خمس شات وليس هناك في أربعين شات وليس هناك في ثلاثين تبيع قالوا تزكى بالمال فعلى كل فرس دينار أو على كل فرس عشرة دراهم إذا جاءوا بأنصباء مستقلة وجاءوا بمقادير لزكاة ليس لها وجود اخذا من لا ينسى حق الله في رقابها اذا الراجح في ذلك والله تعالى اعلم انما هو رأي الجمهور انها لا زكاة فيها وحق الله في رقابها انما هو مساعدة الضعيف او توصيل المنقطع او ضراب الفح الذكور فيها الى اناث الاخرين والله تعالى اعلم ربطها <تصفيق> هذا القسم الثالث التي هي على صاحبها وزر شخص ربطها للفخر وربطها للمباهات وربطها لمعادات أهل الإسلام إذن هذا بيانه صلى الله عليه وسلم للخيل وهي عدة القتال ونحن اليوم أيضا جئنا إلى إيش إلى المعدات والآليات وكل أمة اقتنت الياتها تعدها للجهاد في سبيل الله لا إرهابا لجاراتها ولا تطاولا على غيرها من المسلمين فإنها لها في تلك الآليات أجرها إذا أرادت بذلك أنها لإعلاء كلمة الله ولو اشترت مصفحة أو دبابة أو طائرة أو صاروخا أو غير ذلك ولا تريد بهذا التطاول على جاراتها ولا ارهاب اخصامها اي جيرانها من المسلمين فان لها في ذلك كله اجر عند الله اما اذا كانت لترهب الناس لتسيطر على الاخرين بغير حق فهذا هو الوزر الذي عليها فيه والان ايها الاخوه كما يقول العسكريون الوقت الان وقت معادلة ومعادلة في اي شيء في الانتاج الحرب الان ليست باعداد الافراد وليست بماديات سوى الاليات او الامكانيات العسكرية فكلما كانت الدولة قادرة على الانتاج او على الحصول على الانتاج الحديث كان لها السبق في هذا الباب فان كانت كما يقولون انما تقتنيها تحفظا لديارها وحماية لحقوقها وإعدادا وم... للقتال وإعلاء كلمة الله فهي لها في هذه الآليات أجر عند الله كما كان لأهل الخيل فيها وبالله تعالى التوفيق <تصفيق> لما ذكر صلى الله عليه وسلم أهل الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم وسئل عن الخيل وقال هي ثلاثة سئل عن الحمر طيب وما جاء في الحمر قال لم ينزل علي في الحمر شيء وانما هذه الايه الشادة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى هذه الايه الكريم وهذا يعطينا طلبة العلم سواء عند مالك او غيره ان الرسول صلى الله عليه وسلم ينبهنا على استعمال العموم في عمومه فمن يعمل مثقال ذرة خير عن طريق الحمر او عن طريق الخيل او عن طريق البغال او عن طريق الابل او عن طريق السعي بالقدم فمن يعمل مثقال ذرة خيرة فلو تصدقت بحمار على اهل بيت يجبون عليه الماء يحملون عليه الحطب يسكبون اولادهم للمدارس في بادية ليس فيها ابل ولا خيل ولا سيارات واهديتهم حمارة حملتهم على حمارة الى غير ذلك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى تمشي في الطريق ووجدت مسكينا حملته على حمار تعين الرجل على دابة او تحمله عليها كان لك بذلك اجر وهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم ان من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى سواء كان عن طريق هذه صنف الحيوانات او عن طريق غيرها وهذا امتداد للحديث الاول اذا هل نقول في الحمر زكاة؟ لا نقول فيها شيء ولم يقول فيها احد فيها زكاة لانها دخلت في عموم من يعلم طب الذي يتصدق من الخير الم يجد من الخير ايضا مسقال ذرة او قمطار او ملايين القناطير اذا الاية يذكرها صلى الله عليه وسلم لبيان الشمول والعموم في جميع أعمال الخير والله سبحانه وتعالى أعلم